يقول إذا عرفنا الإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فأين يدخل عمل القلب؟ كيف يدخل عمل القلب؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. عمل القلب هو الذي سمعتموه بالأمس، وقول القلب هو الذي سمعتموه بالأمس. فالقول هو الإيقان والإقرار، والعمل هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل ونحو ذلك. هذا عمل قلبي. أي نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات في هذا نعم